بسم الله الرحمن الرحيم ف ر ق ة صدى الهدايه ا ل إ ن ش ا د ي ة تقدم تقدم هجوت محمدا ف أ ج ب ت عنه وعند الله ف ي ذاك الجزاء ه ج و ت محمدا برا تقيا رسول الله ش ي م ه الوفاء ف إ ن أ ب ي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء تكلت بنيتي ان لم تروا تثير ا ل ن ق ا من كنفي ك د ا م يبارينا ا ل ع ن ة مصعدات على أ ك ت ا ف ه ا ا ل أ س ن الضماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء بل اعرضتم أ ن ا ع ت م ر وكان الفتح وانكشف الغطاء و إ ل ا فاصبروا ل ذ ر ا ب يوم يعز الله فيمن يشاء وقال الله قد رسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاه وقال الله قد يسرت جنا هم ا ل أ ن ص ا ر عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أ و قتال أ و هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواه وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس لها كفاه وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس لها كفاه و ج و ت محمدا ف أ ج ب ت عنه وعند الله في ذاك الجزاء كان م ع ك م في ه ذ ا ا ل ع م ل ا ل م ن ش د أبو ا ل م ث ن ى و اعمال ل م ن ش د ب د ا ل ج ي د ف ا ل ل ومن ن ا ه د س ة السلام ص و أخوكم أبو و ت ي ة المثنى ا ل عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته